وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم معلما إن الله لا يظلم مث قال ذر وَإِنْ تُحْسِنْ تُحْسِنْ لِنَفْسِكَ وَلَا يَضُرُّ بِكَ مَنْ ظَلَمَكَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا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 من الغايط أو لا مستم أو لا مستم النساء فلم تجدوا ما أنفتم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفو والغفور